بسم الله عليكم مبارك فيكم ونفعنا الله بما قلتم وغفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين هذا السائل يسأل يقول لا يوجد في بلدنا مثل هذه الدروس بل هي ممنوعة فهل من نصيحة في طريقة علمية لتعلم العلوم الشرعية في في مثل هذا الحال من نعمة الله عز وجل وتسيرة على الناس في هذا الزمان وجود وسائل كثيرة لتعلم الحق ومعرفته فمن أعظم الابواب في هذا المجال الأشرطة النافعة الأشرطة النافعة الآن يوجد علم الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه الذي القاه في أشرطة يعني يكاد يكاد أن يكون ما ألقى درسا إلا وسج بصوته وكانوا قديما يقولون يموت العالم ويبقى كتابه قديما كانوا يقولون يموت العالم ويبقى كتابه ويقولون ايضا الكتاب ولدك المخلد والآن يموت العالم ويبقى صوته يبقى صوته الان تجد علم الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عليه بصوته موجود في اسره شرح للزاد ووشرح لبلوغ المرام وشرح لكتاب التوحيد وشرح الاصول الثلاثة وشرح الاصول الستة موجود بصوته وشرحات كثيرة جدا موجودة محفوظة بصوت الشيخ والأشبطة يستطيع الإنسان ياخذها معه إلى بيته وهو أولاده وأذكر في حياة الشيخ بن عثيمين رحمة الله عليه ذكرت له خبرا ففرح به كنت سافرت إلى احدى الدول إلى أمريكا تحديدا فلقيت أربعة شبان يعملون في مصنع ملابس وتحدثوا معي فوجدت عندهم جانب من الفقه طيب وجدت عندهم جانب من الفقه طيب قلت أنتم ماذا تعملون قالوا عمال في مصنع ملابس قلت لكن ألاحظ عندكم يعني قالوا نحن منذ عدة سنوات عندنا درس اسبوعي مع الشيخ ابن عثيمين عندنا شرح لبلوغ المرام ونجتمع كل خميس. ومعنا بلغ المرام ونسمع شرحه ونكتب معه كل خميس وكل خميس مع الأيام حصلوا خيرا فيستطيع الإنسان على أن أهل العلم ينبهون أنه لا ينبغي أن يقتصر الإنسان على سماع الأشرطة أو, أو, أو قراءة الكتب لأن الجلوس مع العالم وفي حلقة العلم هذا أمر آخر ما يحصل بالشريط لا يحصل بالشريد الجلوس في العالم والجلوس في فرق بين من يجلس مع العالم في حلقة العلم وفي مجلس العلم وهم القوم لا يشقى بهم جليس ومن هو بين أربعة جدران في بيته مع المسجل فرق بينهما لكن ما لا يدرك لا يدرك يعني إذا لم يتهيى له علماء يجلس إليهم ويستمع لهم لا يترك الاستفادة من الاشرطة ومن الكتب النافعة وايضا حذر الانسان من دعاه الباطل واهل الضلال هذا السائل يقول هل يجوز للنساء ان يصلينا صلاة الجنازة في مكة والمدينة ام لا يجوز المرأة اذا حضرت الصلاة اما اتباع الجنازة ليس لها ذلك اما اذا حضرت المسجد للصلاة ونودي بالصلاة على الجنازة فهي تصلي مثل هذا مثل زيارة المقابر ليس للمرأة أن تقصد القبور بالزيارة لكن لو مرت بقبور دون قصد منها لزيارتها فتسلم ففرق بين قصد الأمر وبين كونه لم يقصد نعم هذا يسأل عن كثير الرياء هل هو شرك أكبر؟ الرياء الخالص. الرياء الخالص هذا هو رياء أهل النفاق, النفاق يراؤون الناس وهو ناقل من ملة الإسلام ناقل من ملة الإسلام أما إذا كان الإنسان على الإخلاص ويقصد بعمله وجه الله تبارك وتعالى ثم يداخل عمله شيء من الرياء فهذا لا يصادم أصل التوحيد ولا ينافي أصل التوحيد وإنما ينافي كمال التوحيد الواجب الله اعلم صلى الله وسلم عن نبينا محمد وآله وصحبه اجمعين